أمثلتنا الكبرى عن جمال وسحرى <تصفيق> <تصفيق> نبي وحب وصاعب في قلبي المشاهد وحبري القصائب اسم يوسف اسمه وحبري القصائب اسم يوسف اسمه أمثلتنا الكبرى عالجمال وسحرى منه غيرا ذكرى وجه السماوي نصف جمال الدنيا يحمل المحية والملامح هي روعة وبلاوية نحب وجه الأنوار وخد المطهر وعينة اللي تزهار والوسامة العظمى بيوحو البصاعب في قلبي المشاهد وحضر القصائب اسم يوسف اسمه وحضر القصائب اسم يوسف اسمه النبي عن حسن اتى شطر ربنا واستقر في متن حسن الوحي ورد علينا القصه في الكتاب ونصه وبجماله خصت تعرف يا صاحي على النسوه من ما عقلهم تمرمر وكل واحده تسكى دم ايدها تشمهها تشمهها يومبي المشاهد وحبري القصائل اسم يوسف, يوسف اسمه وحبري القصائل اسم يوسف في قامي تمت نازق بالجلالة باسق من مشي توافق ربا لنصر رفع قنوة سلاحة واتمع في راحة ينهي مربو شاحة اتغلي المجرّة, <تغلي> المجرّة بلاهم في إيده رغدهم في إيده على هيل يريده وعلى رب الحمّة رب <تصفيق> الحمّة نبي وحب قصاعب في قنبي المشاهد وحبري القصائب اسم يوسف اسم وحبري القصائب اسم يوسف اسمها كل حياض الفطره ترتي الفكرة الفكره تبق رطبه النوره بتضرب مثال لكل الخلايق جاته ان في في ذاته واصبحت امواته والحيه ما لها هيئه اسير رهينه لروعه نبينا تحت أمر يدنا تعتذر كل ما صاعد في قلبي المشاعر حبري القصايد اسمه يوسف, اسمه. اسمه يوسف اسمه. جعل ارض فرعون نيدم اف يو نو نا ساجده للباقي وجهها سبحان ربي يقوله انتصر صار مرسوله وارتكز في الدوله ضبطها كلها ومن صاف جبينا بعد صفر دنا وزير الخزينه صار ما ظل وحبري القصائب اسم يوسف اسمه وحبري القصائب اسم يوسف اسمه عين الكواكب تسجد والشموس تمجد والمنام يأكد فضله ومقامه متماسكي بأحواله حاضري بأفعاله تدهشك أقواله وقوة كلامه وقوة كلامه إذا تحج تسكت إلى السحر وتنصت في كل مهجة يثبت إنه صعبة تفهمه نبي <تحدث> وحور في قلبي المشاهد وحبي القصائد Ismi Yusuf isma wahdriya qasai